بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عيش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 أكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم.